بسم الله الرحمن الرحيم ألف مين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ قِنُونَ أُولَى هَذَئِكَ عَلَى هُدَى رَبِّهِمْ وَأُولَى هَذَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنذرهم لا يؤمنون.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 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت, فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يرصرون صم بكم عمي فَهُمْ لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابع فيه آذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم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 إنا سُعُبُدُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ الَّذينَ بِيُنْقَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَاةَ أَبْنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاةِ مَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاةِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهد من دون الله ان كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما, ما أمر الله به ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أندئوني فقال بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت ذا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسماءهم فلمما انبئهم باسماءهم قال الم اقول لكم قال الم أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ذا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسقن أنت وزودك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما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 إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداي فمن تبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأوفوا بعهدي وانفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي ترهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافرين بِهِ وَلَا تشتروا بآيات ثمن قليل وريا يفتقون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 وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آلة العون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الأجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعن ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرطان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوه إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم يَا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جمرة فأخذتكم الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وَأَنزَلْنَا عليكم المن والسلوى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 وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عنا قد علم كل أناس مشربهم كنوا واشربوا من رزق الله ولا تعتنوا في الأرض وَإِذْ قُلْتُمْ يَا قلتم يا موسى لن نصبر على طَعَامٍ وَاحِدٍ طعام لَنَا ربك فادع لنا, ربك يخرج لنا مما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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء ورضاء لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنها إن شاء الله لمهتدون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 كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء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 وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَظَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَنَا وَإِذَا خَلَأَ مَعْرُوفٌ إِلاَّ بَعْضُ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ عند ربكم أ فلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمان وإنهم إلا يظنون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئذ ذلك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى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 دياركم ثم أقرر ثم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون قتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يَأْتُوكُمْ أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الْحَيَاةِ الدنيا ويوم الْقِيَامَةِ يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون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 أَفَكُلَّمَا جَادَ أَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى فُسْرُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقَ قَذِكَ نَبْتُمْ وَفَرِيقَ تَقُتُّونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَادَ كِتَابٌ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 علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء ذاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين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 بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف وما هو بن من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون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 ولقد أنزلنا إليك آيات ذنبينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عندهم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 لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انبرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خز ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فتم وجه الله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 وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينها آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومهم يوقنون إنا أوصلك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم ولن ترضى عنك قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواء بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته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 وَتَقُولُ يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُهُ وَلَا تَنفَعُ هَشَاعَةٌ وَلَا هُمْ مُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الراجمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا هذائل هذاء إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي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 ذريةنا أمّة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ودعث فيه مرسلا منهم يدل عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم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 في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أَمْ تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسفاق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَبُّ فِي الرَّحْمَنِ قُدْ نَرَأَتَكَ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَلَنْ وَلِيَ أَنَّكَ قِبَلَةٌ تَرْضَاهَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ وَحِينَمَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَن لَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنَّ أَتِيتَ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا لَذَا أَن تَبِتَاعَ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْرُونَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ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 وَإِنَّهُ لَالْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلِّ وَجْهَكُمْ شَطْرًا لِأَلَّا يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ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 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا ذا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياذ ولكن لا تشعرون ولنبلونكم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 عليك عليهم صلوات من ربهم ورحمان واولائك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك, اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون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 إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ تَتَّبَعُونَ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَلَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ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 الله قالوا, قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولداء صم بكم عم فهم لا يعقلون يا مِنْ أيها الذين آمنوا كلوا من, طيبات ما كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إيام تعبدون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 ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب ويشتهون به ثمنا قليلا أولئك, اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أَلِيمٌ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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين وآت المال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة, وأقام الصلاة واتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء بالمعروف. فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان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 فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجو ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم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 لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا لآل الالباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام واذكروه كما هداكم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 هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقم يلأم وإلى الله ترجع الأمور سل إسرائيل كم آتناهم من آية بينا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله للنبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 مستهم البأس ماء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَاذَا أَنْفَقُتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِسْتَبِيلِ وَمَا تَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عجيم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 فَأُلَّا ذَٰلِكَ حَبِّطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُلَّا ذَٰلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَاذَٰلِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 المشركين ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولا ذائك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمغفرة لإذنه ويبين آياته, ويبين آياته من نفسه الناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين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 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن, فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهم إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجا والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فانساكن بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا, إلا ان يخافا ان لا يقيم حدود الله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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظناها ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طلقتم النِّسَاءَ فبلغن أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, فأمسكوهن بمعروف أَوْ سرحوهن بِمَعْرُوفٍ ولا تمسكوهن عَدْلٍ لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا آيات الله هزوا مِنْ اللَّهِ واذكروا نِعْمَةَ اللَّهِ عليكم مَا أَنْزَلَ عليكم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِيرُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أَجَلَنَا فَلَا تَعْضُلُونَ فَلَا تعضلن إن ينكحن أَن إنا إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن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 منهما وتشاورت فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكتمتم او اكتمتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ذا أن تقولوا قولا معروفا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 وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا, إلا ذا أن يَعْفُونَ أَوْ يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى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 والله عزيز حكيم ولي مقلقات متاع بالمعروف حقا على المدقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين من ديارهم وهم ألوه حدر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحيأهم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 قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والفز والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملك ان يأتيكم التابوت فيه سكينة, في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتريكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني لا من غتر فغرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كمن كم ثئة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 فهزموا باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك ايات الله نتوها عليك بالحق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 بعد ما جاءتهم البينات ولكن, ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كبر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بلع فيه ولا خلة ولا شفاعا والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذوا سنه ولا نوم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الْطَاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَهَ ذَئِكَ أَصْحَابُ الْنَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الملك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 وانظر إلى العظام كيف انشسوها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب ألي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليضمئن قلبي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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة, كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبا والله مراعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من لَوْ وَلَا أَذَلٌ ثُمَّ لَا يُتَبَعُونَ مَذَاءً فَقُمْنَ لَوْ وَلَا أَذَلْ لَهُمْ أَجْنُومٌ رَبِّهِمْ وَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ أُصُدَقَةٍ وَاللَّهُ غني حليم. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذا لا ينفق ما بالمن والاذا الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثلهم كمثل صفوان عليه تراب فاصاباها هوابل فتركه صلدا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 اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصلها وابل فطل والله بما تعملون بصير ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعلاب تجري من تحتها الانهار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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلَّا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أَوْ نذرتم من نذر فَإِنَّ الله يَعْلَمُ وما للظالمين من أنصار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 إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُونَ مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إلَّا بِتِغَارَةٍ أَوْجِهِ اللَّهُ وَمَا تُنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ وَفَأْلِيَكُمْ وَأَن تُمْلَأَ تُظْلَمُونَ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 وإنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء أمو موعرة من ربي فانتما فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئذ ذلك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربى ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أتين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لَهُمْ أجرهم من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الربا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 واتقوا يوما تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَأَّنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ أَجَلٍ فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدي ولا يأذى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمر للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليم وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا من رجالكم فإن لم يكونا رجلا فرجل وامرأتان من, من تظن من الشهداء ان تضل احداهما أن تضل إحداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يبشوا داء اذا ما دعوا ولا تسام ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدماء الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاطرة تديرونها بينكم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 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فِرْهَانٌ قُبُوَّةً فَإِنَّ أَمْلَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَالْمُؤَدِّ الَّرِئُ مِنْ أَمَالَتِهِ وَالْيَتِّقُ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمَ مَا وآثم قلبه والله بما تعملون عليهم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيه أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرا لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسيناها او اخطانا